Allah akbar, Allah akbar. La ilaha illallah. Inna alhamdulillah.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 أيها الإخوة الأحباب أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث أمرنا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا, الله وقولوا قولاً سديداً, سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله, ورسوله فقد, فقد فاز فوزاً عظيماً مما بعده بعد فإن أصدق بعد الحديث كتاب الله, الله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 وَإِنَّمَا تُعَدُّونَ لَآتِي وَمَا أَنْتُمْ بِمُبْجِزِينَ أيها الأخوة الأحباب والبخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدّث القوم إذ دخل عليه, عليه الأعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة قال فأضى رسول الله صلى, صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم في حديثه, حديثه و... يجب, و... يجب, يجب, يجب فقال بعض, بعض الخطومين ما, ما قال فكره ما قال, قال, قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه فقال أين أراه السائل عن الساعة فقال الأعراضي ها أنا ذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم <سؤال> إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فقال الرجل وكيف إضاعتها فقال صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وفي رواية إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وفي رواية إذا توسد الأمر غير أهله فانتظر الساعة وثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة فقال صلى الله عليه وسلم ويحك وما أعدت لها فقال الرجل ما أعدت لها كثير صلاة ولا صيام ولكنني أحب الله ورسوله فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحبب قال أنس رضي الله عنه فما فرحنا بشيء بعد الإسلام بقول, بقول النبي, صلى النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم للأعرابي أنت, أنت مع من أحببه فأنا أي أنس, أي أنس يقول, يقول, يقول فأنا, فأنا أحب, أحب النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم, وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم معه وثبت في مسند الإمام أحمد بسند حسن وغيره أي في مسند أحمد وغيره بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال, قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الإعين وينطق فيها الرويبضة قالوا ومن رويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام وفي رواية قال السفيه يتكلم في أمر العام أيها الإخوة الأحباب من هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث يتبين أن حفظ الأمانة قوام هذه الأمة وأنه إذا ضيعت الأمانة وحدث انقلاب في الموازين فهذا إذان بقرب الساعة الأمانة أيها الأحبة هي التكاليف الشرعية التي أوجبها الله عز وجل على عباده. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أيح منها وأشفقن منها وحمله الإنسان. إنه كان ظلما جهولا. قال ابن عباس. رضي الله عنهما الأمانة في هذه الآية هي التكاليف الشرعية التي أوجبها الله عز وجل على عباده من الأوامر التي أمر الله عز وجل بها ومن النواهي التي نهى الله عز وجل عنها ومن الحدود التي حدها الله عز وجل للعباد فأمرهم أن يتعدوها ليست الأمانة بالمفهوم القاصر الذي يتبادر إلى الذهن إذا سمع العبد هذه الكلمة من الودائع التي استودعها بعضنا عند بعض سواء من الأموال أو الأسرار أقول نعم هذه من جملة الأمانات لكن الأمانة هي الدين كله فالإيمان أمانة الله عز وجل خولنا إياه وناظر سبحانه وتعالى ماذا نفعل فيها لذلك لما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الساعة ولم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلمه درسا بأنه ينبغي على السائل أن ينتظر حتى, حتى يفرغ, يفرغ المتكلم من حديثه. حديثه ثم بعد ذلك يسأله, يسأله عما عم يشا. يشاء فبعدما انتهى, انتهى النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم, وسلم من حديثه, حديثه. وقد, وقد تبادر إلى أذهان القوم أمور, أمور. مختلفة. مختلفة. فبعضهم, فبعضهم قال, قال أن النبي صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم سمع, سمع مقالة, مقالة الأعرابي فكرهها فلم يجبه, فلم يجبه. وبعضهم, وبعضهم قال بل لم يسمع أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع قول الأعرابي في سؤاله عن الساعة حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه فقال أين أراه السائل عن الساعة أي أين هو فقال الأعرابي ها أنا ذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسي قاعدة ينبغي أن يتفطن إليها كل مسلم فقال صلى, صلى الله, الله عليه وسلم, وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر, فانتظر الساعة. الساعة أي إذا ضيع الناس أوامر ربهم جل وعلا فرتوا في الأوامر التي أمرهم بها وانتهكوا النواهي التي نهاهم عنها وتعد, وتعد الحدود, الحدود التي حدها لهم, حدها لهم, لهم أو, أو غالبهم فعل ذلك, فعل ذلك, ذلك وليس, وليس كلهم, كلهم, كلهم وهذا ينبئ ويبين بخطورة هذا, هذا الأمر إذا كان, إذا كان أكثر, أكثر الناس, الناس في ضياع لهذه الأمانة في تفريط للأوامر وانتهاك للنواهي وتخطي للحدود فهذا إذن باختلال الموازين عند البشر وإذن بقرب الساعة فأراد الأعرابي أن يستوثق من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك فقال يا رسول الله وكيف إضاعتها أي ما هو الأمر الذي إذا حدث تبين للعامة أن الأمانة قد ضاعت بالفعل فقال صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى خير أهله فانتظر الساعة اخي الحبيب لو نظرت في دنيا الناس اليوم لوجدت لو اختلاف واختلال في الموازين فتن متتالية اصبح الكثير يتصارع في الدنيا لا يهمه رضا ربه جل وعلا الا ما رحم ربي وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خزلهم إلى قيام الساعة لكن الكثير من عامة الناس على غير هذه الكاد فحدث اختلال في الموازين فتوالت الفتن على الناس بسبب معاصيهم وذنوبهم وقد ظهر أمر الله عز وجل الذي قال فيه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قال أبو العالية في تفسير هذه الآية قال من عمل بمعصية الله في الأرض فقد أفسد في الأرض فإن صلاح الأرض والسماء بطاعة الله عز وجل نعم أيها الأحبة والعمل بمعصية الله في الأرض من جملة ضياع الأمانة التي كلف الله عز وجل العباد إياها أن عمل بمعصية الله في, الله في الأرض, في الأرض. فقد, فقد أفسد في, في الأرض فإن, فإن صلاح الأرض والسماء, والسماء بطاعة الله عز وجل. عز وجل بل أقول أيها الأحبة حبة. إن طاعة الله عز وجل في الأرض سبب لنزول البركات وسبب لرفع الضنك والشقاء. عن العباد. عن العباد، فالله, فالله عز وجل, وجل لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. بأنفسهم. كما قال لا المفسرون لا لا لا في هذه آية قالوا, قالوا إن الله عز وجل لا ينزع العقوبات عن العباد حتى يرفع المخالفات التي أحدثوه لا ينزع العقوبات عن العباد التي ينزلها الله عز وجل على الناس لا ينزعها الله عز وجل حتى يرفع العباد المخالفات التي أحدثوها المخالفات التي أحدثوها في جنب الله عز وجل أقول أيها الأحبة طاعة الله عز وجل من أول الأمانات التي أمر الله عز وجل العباد بحفظها، وهي سبب لنزول البركات بل وأن تعم الخيرات على الناس. على الناس ثبت في مسند الإمام أحمد. أحمد بسند حسن عن زياد عن رجل قال وجد في زمن زياد أو ابن زياد سرة فيها حب من البر أي من القمح أمثال النوا أي حب القمح مثل النواه التي, التي تكون, في, تكون البلح في البلح أو في التمر وجد في زمن زياد, زياد أو ابن زياد, أو ابن زياد, زياد, سرة, زياد سرة, سرة, سرة من القمح من كأمثال النواة ومكتوب, ومكتوب على هذه السرة هذا النبت هادل هادل هادل هادل كان ينبت في زمن العدل أي في زمن إقامة الأمانة أما وقد, وقد. وقد. فرت الناس في الأمانة, في الأمانة فقلت, فقلت الخيرات, الخيرات ونزعت البركات وتتالت, وتتالت الفتن على العباد فيجب, فيجب على العباد أن يرجعوا إلى ربهم رب جل وعلا, وعلا حتى ينال الخير في الدنيا, في الدنيا قبل الآخرة قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إلى آخر الآيات، أيها الأخوة الأحباب، ترى في دنيا الناس من يشيع الكذبات، ويشيع الكذب، ويكذب،, ويكذب بل ترى في دنيا الناس من يكره دين الله عز وجل. لا يريده أن يحكم في الأرض لا يريده أن يحكم في الأرض ولا أن يحكم به البشر هؤلاء وإن ادعوا الإسلام كاذبون فعندهم اختلت الموازين وانقلبت الموازين فرأوا الحق باطلا ورأوا الباطل حق كما أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث, الحديث الذي ذكر في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة سنوات خداعة سنوات انقلبت فيها الموازين يصدق فيها الكاذب الكاذب, الكاذب, الكاذب يصدق والصادق, والصادق يكذب, يكذب, يكذب والأمين يخون، والخائن, والخائن يؤتمن أترى أخي الحبيب حبيب انقلاب, حبيب انقلاب, انقلاب للموازين غير, غير, هذا غير هذا أو غير أو ذلك أو انقلاب للموازين تسمع, تسمع في دنيا الناس, الناس إذا, مسك إذا مسك الإسلاميون البلد وحكم الإسلاميون البلد سيشيعون الفساد في البلد سيحرقون البلد تسمع ذلك من الكذابين الأفاكين وهذا لا ينطلي على من عنده مسحة عقب أو من أو دين ينظر بعين البصيرة في هذه الأقوال ويعرضها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجد بوناً شاسعاً بين ذلك فالله عز وجل الذي خلق والذي, والذي رزق, رزق هو الذي يعلم, يعلم ما يصلح, ما العباد, يصلح العباد وهو الذي يعلم ما يضر العباد عباد وأنزل عباد لهم دستورا يصلحهم فإذا, فإذا تخلوا عن هذا الدستور وتخلوا عن هذا النبع الصافي الذي جاء في كتاب الله وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ضلوا وأضلوا لكن لو رجعوا إلى ذلك لو رجعوا إلى هذا النبع الصافي فالله عز وجل وعدهم أن يأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم الربهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصرة وكثير منهم ساء ما يعملون أيها الأخوة الأحباب شأن هؤلاء وسنتهم واتباعهم اتباع فرعون اتبعوا نهج فرعون في التضليل والله عز وجل حكى لنا في كتابه ما قاله فرعون لما أرسل الله عز وجل موسى إليه قال الله عز وجل حاكيا عن فرعون قال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد في العون لبس, لبس ثياب الواعظين, الواعظين. وقام, وقام خطيبا, خطيبا في بني, بني إسرائيل, إسرائيل. يخشى, يخشى من موسى عليه السلام, عليه السلام. المرسل, المرسل النبي المختار, المختار من قبل ربه, ربه جل وعلا, وعلا. المرسل رحمة, رحمة من الله عز وجل, عز وجل للخلق الخلق. يقوم, يقوم فرعون فرعو. ويقول, ويقول. ويقول. ويقول ذروني فرعو أقوة الموسى هذا الذي جاء بهذا الدين, الدين. وليدعو ربه. ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد فهل موسى فهل سيفسد في, في, الأرض؟ في الأرض؟ لكن, لكن هذا الأفاك الكاذب يقول ذلك، والذي, والذي يقول, يقول أن الإسلاميين إذا حكموا البلد سيحرقون البلاد لا ليس لهم. قائدا في ذلك إلا فرعون قائدهم فرعون. فرعون الذي قص الله عز وجل علينا قصته في كتابه فانظر أخي الحبيب بعين البصيرة وبالعقل ووازن بين الأقوال وتجد هذا الحديث الذي ذكرت يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين أمين. أمين. أمين. هذا أمين. الذي حاجة يحدث حاجة الآن. الآن وهذا الذي يجري الآن, الآن. وأقول أخي الحبيب حبيب حبيب. لا صلاح للأرض إلا بطاعة الله, الله عز وجل, عز وجل. عز وجل. لا صلاح ولا نجاة من الفتن إلا أن يرجع الناس, الناس إلى كتاب, كتاب ربهم, ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم كان ينبغي, كان ينبغي لمن, لمن تقول, تقول حوله, حوله وتقول عليه, عليه أن ينحي نفسه, أن ينحي نفسه ويترك الناس, الناس, الناس هذا النظام الفاسد, الفاسد حكما حقبا حكم من, من الزمان من سنون, سنون طوال, طوال, طوال فليترك الامر, الأمر لله عز وجل, عز وجل, وجل إن وجل الأرض لله يورثها من يشاء من عباده, عباده ثم بعد ذلك ينظر ويحكم عليهم بعد ذلك. أيها الأحبة ثبت في الصحيح وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما شك أحل الكوفة سعدا عزله عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإن أهل الكوفة جاءوا جا... جا... جا... إلى عمر بن الخطاب رضي, رضي الله عنه وشكوا, وشكوا سعد بن, سعد بن أبي, وقاص. أبي وقاص رضي الله عنه, رضي الله عنه. رضي الله عنه. شكوه, شكوه في كل شيء حتى, حتى أنهم أن قالوا لا يحسن, يحسن يصلي فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسعب وقال له يا سعد إن أهل الكوفة شكوك في كل شيء حتى أنهم قالوا لا تحسن تصلي فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أما أنا يا أمير المؤمنين والله, والله لا, أخرم لا أخرم عنهم في صلاتي عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لا أخالف بين صلاتي وبين صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أطيل في الأوليين وأخرم في الأخرى أي أي في الركعتين الأولىين أطيل القراءة كما كان يفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأخرم في الأخرى أي فبعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ناسا يسألون أهل الكوفة عن ساعة فدخلوا مساجد, فدخل مساجد الكوفة, الكوفة, الكوفة فكل مسجد, مسجد يثني على سعد خيرا إلا مسجد, مسجد واحد, واحد, واحد من بني عبد، قام رجل, رجل يقنى أبا سعدة, سعدة, سعدة, سعدة فقال أما إذ نشتن الله, الله, الله فإن سعدا لا يسير في السري ولا يقسم بالسوي ولا يعد في القضية. فقال سعد رضي الله عنه. أما إني سادع بدعوات وفي رواية أما إني سادع بثلاث. قال يا رب إن كان هذا قام مقام رياء وسمعة. فأطِل عمره وعدِ الفقره وعرضه للفتن أو أطِل عمره وأطِل فقره وعرضه للفتن قال بعض رواة الحديث فطال به العمر فصار شيخا كبيرا حتى سقط حاجباه على عينيه وافتقر وكان يجلس على الطرقات يتغمز للجوار الصغيرات فإذا قيل له يا شيخ اتق الله فأنت بلغت من الكبر عتية يقول شيخ مفتون أصابت لدعوة أصابت أيها الأحبة إن المفترين على الإسلاميين سيجدون غب ذلك وأقول رغم براءة سعر إلا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عزله عن الكوفة رغم أنه لا شائبة عليه إلا أنه تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد كيلك أي كيف, كيف وقد قيل عليه عليك. كما لما جاء رجل, رجل لما جاءت امرأة, امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم. وسلم. وزعمت, وزعمت أنها نها. أرضعت رجل, رجل وامرأة كان, كان قد تزوج فجاء الرجل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفرق بينهما فجاء الرجل فجاء إلى النبي صلى, صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم. وقال يا رسول الله كيف أفارقها لقول هذه المرأة العجوز الكبيرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد عين أي سمع الناس بذلك فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد هذه الأبواب كذلك, كذلك أراد عمر بن الخطاب أن, أن يغلق الأبواب ضد أي قائل،, قائل فالذي جاء من النظم بقى الأولى، من النظام البائد، بقى وتقول بقى عليه بالأقوال، وأصبحت, وأصبحت الفتن في البلد، بلد بلد وأصبحت بقى المؤامرات تحقق في البلد، ولا أدري ما يجري إليه الأمور، وما تصير إليه الأمور. أيها الأحبة هذا كله من ضياع الأمانة وهذا كله من الكذب والبغتان فإن الرجل قد يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق يريدون أن يكيدوا بالإسلاميين لكنهم والذي لا إله غيره ما أرادوا إلا أن يكيدوا بالإسلام بالإسلام نفسه لا أقول بالإسلام لكراحتهم لهذا الدين ولهذا الإسلام فينبغي أيها الأحبة أن يعقل الناس وأن يكون الناس منصفين في ذلك وأن يقرأ الأمر بعين بصيرة بما جاء في كتاب الله وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي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 اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه على من سلك طريقهم ونهج نهجهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفسكم ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونك الذين نسوا الله فإن ساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أيها الإخوة الأحباب ثبت في صحيح مسلم من حديث حديث رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين فرأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر قال فحدثنا أن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة قال ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النوم فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت قال ثم ينام النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجلة الوكت هو الشيء اليسير يكون في اليد والمجلة هو ما يكون في اليد ظاهرا من أثر العمل إذا عملت بفأس ونحو ذلك فيكون أثر ذلك في اليد فيض فيضل أثرها مثل المجد كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا أي منتفخا وليس فيه شيء ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصا فذحرجه على, على رجله. قال فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد رجل منهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا وما, وما في قلبه مثل قال حبة من خردل من, خرذل من خرذل الإيمان ولقد أتى علي زمان لا أدري أيكما يعث لإن كان مسلما ردّه علي بالإسلام ولإن كان يهوديا أو نصرانيا ردّه علي سعيد كان هناك زمن بهذه الصفة الإسلام هو حاكم الأرض هو الذي يحكم في الأرض فالناس يتعاملون بإسلامهم يتعاملون فيما بينهم بالإسلام يخافون الله عز وجل يقولون الحق يتعاملون بالصدق. يتعاملون بالإيمان إن كان هذا مسلم وإن كان يهوديا أو نصرانيا رده علي ساعيه أي ساعيه من المسلمين فالإسلام هو المهيب هو المهيمن على هذا اليهودي وهذا النصراني أما الآن، فما كنت لأبايع إلا فلاناً وفلاناً، وهذا لقلة الأمانة وقلة الأمانات عند الناس. أيها الأحبة، هذا يبين. أو هذا الحديث يتبين منه أن الأمانة وهي الإيمان يقل شيئاً فشيئاً إذا ابتعد الناس عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فيقل الإيمان شيئاً فشيئاً شيئاً فشيئاً حتى يندحب ويقل من قلب العبد فينام الرجل النومة فتنزع الأمانة فيستيقظ قد أنكر قلبه, قلبه من قلة الإيمان فيه, فيه, فيه, فيه حتى تصير الأمور إلى ما ترى فلا رجوع ولا انتصار إلا, إلا أن يرجع الناس, الناس إلى دينهم دينه دينه أيها الأحبة دخل, حبة حبة حبة حبة دخل رجل, رجل على سليمان بن عبد الملك وهو عالم جليل يدعى أبا حازم. أبا حازم. فقال, فقال له, له سليمان ابن عبد الملك يا أبا يا حازم. حازم ما لنا, ما لنا نكره ما الموت؟ فقال, فقال أبو حازم, حازم. كلمات, كلمات طويلة, طويلة. أذكر أولها أول ثم, ثم آتي, آتي للشاهد شاهد. قال أبو حازم لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم فكرهتم أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب فقال سليمان يا أبا حازم ما لنا عند الله؟ قال, قال اعرض, إعرض نفسك, نفسك على كتاب الله, الله عز وجل قال في قال أي موضع قال عند قال قوله, قوله تعالى, تعالى إن, إن الأبرار لفي نعيم, نعيم وإن, وإن الفجار لفي جحيم, جحيم, جحيم, جحيم, جحيم, جحيم فقال, فقال سليمان ابن عبد الملك يا أبا حازم أين رحمة الله فقال أبو حازم اقرأ قول الله عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين وقال كلاما طويلة ثم جاء في آخر الكلام فقال له سليمان يا أبا حازم ما تقول فيما نحن فيه من الملك فقال أبو حازم يا أمير المؤمنين أوتع فيني أو عافيني من هذا, من هذا القول. قال لا, قال لا. إنها, النصيحة إنها النصيحة تستيها إلي, إلي. فقال, فقال أبو, حازم أبو حازم إن أباءك, إن أباءك قال لسليمان وكان أمير المؤمنين وكان كان ملكا قال إن أباءك أخذوا, أخذوا هذا الأمر بقهر المسلمين فأخذوه, فأخذوه منهم عنوة, عنوة وبقسوة فقتلوا منهم الكثير, الكثير وجرحوا منهم الكثير فياليتك ليتك تستشعر, تستشعر ما قالوا وما قيل لهم, لهم, لهم فكأنه يذم ويذم آباءه الذين تعسفوا, تعسفوا في الحق فقال رجل من الجلوس لأبي حازم قال له بئس ما قل فقال أبو حازم إن الله قد أخذ الميثاق على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه فأنا أبينه فقال له سليمان وماذا, وماذا تأمر؟, تأمر؟ يعني من الذي يصلح, يصلح الناس؟ أو كيف, أو كيف نصلح للناس؟, للناس؟ كيف نصلح, كيف نصلح للناس؟, للناس؟ فقال, فقال أبو, حازم أبو حازم رحمه الله, رحمه الله. قال أن تقوم, أن تقوم فيهم أن تقسم فيهم, فيهم بالسوية, بالسوية. وأن تأتمر فيهم, فيهم بأمر الله, الله عز, وجل. عز وجل أي أن تسوسهم بأمر, بأمر ربك, ربك جل وعلا, جل وعلا. وتعدل وتقسم, وتقسم فيهم فيه بالسوية. بالسوية قال وكيف, قال وكيف السبيل, السبيل إلى ذلك قال, أن, قال تأخذ أن تأخذ المال من حله, حله وتضعه في حقه, حقه, حقه, حقه. فقال له سليمان, له سليمان ارفع, ارفع لي حوائجك. قل لحوائجك اخضيها لك. فقال لك. له ابو حازم واراد ان يرفعه درجة اعلى. قال له حوائجي نجاة من النار والفوز بالجنب. على سيد خليني افوز بالجنة وانجوا من النار فقال سليمان, سليمان, سليمان ولا و... سبيل لي و... الى ذلك. قال اذا لا حاجة لي معه قال ثم قال تولى فبعث اليه سليمان بن عبد الملك بصرة بها, بها الف دينار, دينار. فردها ابو حازم, حازم. إليه مرة ثانية ولم يقبلها أخي الحبيب لا أريد أن أطيل عليكم ولكن اعرض هذه الأقوال وغيرها فالذي لا إله غيره أمور كثيرة أريد أن أسردها على مسامعكم لكن لا أريد أن أشق عليكم لكن ضع هذه الكلمات بمثابة النقاط على الحروف وانظر إلى الواقع, الواقع الذي تعيش فيه, فيه واعلم أخي الحبيب حبيب حبيب أنه, أنه لا نجاة ولا صلاح للعباد إلا إذا اصطلحوا مع ربهم جل, جل وعلا, وعلا وأقاموا وعلا شرع ربهم جل وعلا فيما بينهم عندها الله تبارك وتعالى ينصرهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبتكم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 إلا نفسته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا مستغفرا إلا غفرت ذنبه ولا تائبا إلا قبلته ولا صاحب حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بجودك وفضلك يا رب العالمين اللهم نجي بلادنا من الفتن. اللهم نجي بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ولي علينا من يصلح ويصلح اللهم ولي علينا من يصلح ويصلح اللهم لا تولي علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا أزلنا, أزلنا وجدنا, وجدنا, وجدنا وخطأنا, وخطأنا وعمدنا, وعمدنا وكل ذلك أزلنا وأقم مصر, وأخي مصر Allah'u akebar, Allah'u akebar Eşhedu an la ilaha illa Allah anna Muhammeden, Rasulullah Hayy ala الصلاe, hayy ala elferah Qad qamat ussalae, qad Allah'u akebar, Allah'u La ilaha Allah akbar. Alhamdulillah, Rabb al-alamin, al-Rahman al-Rahim.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 يا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله, فبرأه الله مما قالوا. وكان Allah Allah Allah. Same Allahuliman الله أكما، الله أكما، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.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 نَعْرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَاشْتَاقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ليعذب, ليعذب الله, الله المنافقين, المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات, والمشركات ويتوب الله, الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفور الرحيم. الله أكبر مع الله لمن حميدا. الله الله الله وأكمو. الله وأكمو. الله وأكمو. سلام عليكم الله. سلام عليكم الله. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعل عمله صالحا ولوجهه خالصا يذكر الإحو... الإخوة في الله بخطبة الجمعة القادمة لفضيلة الشيخ محمد رجب كرد المقيم بالمملكة العربية السعودية وجزاكم الله خير. الله